deze is de kans om de kans om de kans om de kans de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans om de kans سلاحا ان يروي الراوي عمل مكياه كعاصره ما لم يسمع منه بنقد يحتمل, يحتمل, يحتمل, يحتمل سماعا وغيره كطالب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فذكرنا فيما مضى أن هناك سببين لرد الحديث هناك سببان لرد الحديث السبب الأول لرد الحديث إما سقط في الإسناد إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي وبدأ المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى بالسبب الأول من أسباب رد الحديث ألا وهو السقط من الإسناد وذكرنا أنواعا من أنواع السقط من الإسناد كالحديث المعلق والحديث المعضل والحديث المرسل كل هذه الأحاديث ضعيفة بسبب السقط من الإسناد لأن العلماء رحمة الله عليهم اشترطوا لصحة الحديث شروطا من هذه الشروط أن يكون الإسناد متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فقد الحديث شرط الاتصال صار الإسناد منقطعا ومن ثم حكمنا عليه بالضعف هو ذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث بسبب السقط من الإسناد ألا وهو المرسل الخفي وإنما سمي خفيا لأنه لا يدركه إلا العلماء النقاد الجهابذة أمثال البخاري رحمه الله ومسلم وابن أبي حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة ويحيى بن معين وشعبة وهؤلاء العمة الكبار فسمي خفيا لكونه لا يدرك إلا من إمام مطلع من أئمة النقد ومن أئمة الحديث لذلك سميه بالمرسل الخفي والمرسل الخفي عند علماء الحديث هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هذا هو معنى المرسل الخفي عند العلماء رواية الراوي عمن عم عاصره ولم يسمع منه مرة ثانية المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عم عاصره ولم يسمع منه فالراوي قد عاصر هذا الشيخ يعني أدرك زمانه لكن لم يسمع منه شيئا واضح فهذا يسمى بالمرسل الخفي عند العلماء هناك معاصرة أدرك هذا التنميذ عصر هذا الشيخ لكنه لم يسمع منه حديثا واحدا فهو عاصره لكن لم يلقه ولم يسمع منه شيئا طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه ونريد يعني أخا يجيب عن هذا السؤال ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ نعم. لا أعرف هذاك الأول وبعدين هذا لك بالكلام. تفضل. المثل الخفي عصروا غبي الطقطين أم أما التدليس هو سمعه يعني سمع منه رواه الطقطين لكن رواه عنهم هذا ليس من. أحسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك يبقى الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس أن المدلس سمع من هذا الشيخ أحاديث في الجملة سمع منه. لكن حدث عنه بما لم يسمعه منه يبقى المدلس لابد أن يكون سمع من هذا الشيخ بعض الأحاديث أما في الإرسال الخفي هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ شيئا لم يسمع منه ولا حديثا واحدا هذا هو الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس يبقى المرسل الخفي هو رواية الراوي عن من عصره. ولم يسمع منه ومن ذلك عندما قال العلماء الأعمش رأى أنسا رضي الله عنه يصلي ولم يسمع منه الأعمش إيه رأى أنسا يصلي ولم يسمع منه يبقى الأعمش عاصر أنسا ولا لا عاصره لكن إيه لم يسمع منه واضح فعندما يروي الأعمش عن أنس رضي الله عنه لا شك أن هناك واسطة بين الأعمش وبين من أنس هناك واسطة لأن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه يبقى رواية الراوي عن من عاصره يعني أدرك عصره وزمانه لكنه لم يسمع منه هذا هو الإرسال الخفي أما التدليس لا بد أن يكون هذا التلميذ سمع من هذا الشيخ بعض الأحاديث لابد أن يكون هناك إيه أن يكون هناك سمع في الجملة حتى يستطيع أن يدلس واضح لأنه إذا لم يسمع منه هل يسمى صنيعه هذا تدليسا لا كيف يدلس يعني إذا كانت السلعة ليس فيها عيب يعني معك سلعة ليس فيها عيب هل يمكن لأحد أن يدلس هذه السلعة لا ليس فيها عيب أصلاً ال الذي يدلس هذه السلعة يريد أن يخفي عيبا في السلعة فإذا أخفى هذا العيب يسمى عمله هذا إيه؟ تدليسا فلان دلس علي يعني أخفى عني هذا العيب فيشترط في المدلس أن يكون سمع من شيخه بعض الأحاديث حتى يستطيع أن يدلس يعني يخفي يعني هذا العيب عن الناس الخلاصة المرسل الخفي رواية الراوي عمن من لكنه لم يسمع منه ولم يلقى نعم طيب قال بلفظ يحتمل السماع بلفظ ايه يحتمل السماع يعني الراوي يقول قال وعن ان لفظة قال تحتمل ايه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع ولا لا احنا ذكرنا ان صيغ التحديث ثلاثة انواع men jaskur tahdis, hunne omma te het het kibir mis profetie, u lees macham. Sierra احنا ذكرنا اخوه ان صيغ السماع أو صيغ التحديث ثلاثة أنواع نوع منها لا يحتمل إلا السماع كما لو قال الراوي حدثني أبو هريرة أو أخبرني أبو هريرة أو سمعت أبا هريرة فهذه صيغ الثلاثه لا تحتمل إلا السماع هل ممكن أن تحتمل الانقطاع لا إذا قال الراوي حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا هذه صيغ صريحه في السماع وهناك صيغ صريحه في الانقطاع هناك إيه؟ صيغ صريحه في الانقطاع كما لو قال الراوي نبئت عن فلان او اخبرت عن فلان واضح فاذا قال الراوي نبئت عن فلان يباه هناك انقطاع او حدثت عن فلان النوع الثالث من انواع صيغ التحديث نوع يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع كما لو قال الراوي قال أبو هريرة أو عن أبي هريرة فقال وعن تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه إيه؟ لم يسمع فالراوي المدلس والراوي الذي يرسل الإرسال الخفي لا بد أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع فأحدنا مثلا يقول قال الشيخ ابن عسيمين أليس كذلك؟ يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يبين حكم الاحتفال بعيد الأم يقول مثلا قال الشيخ ابن عسيمين لا يجوز الاحتفال بعيد الأم الذي يقول قال شيخ ابن عسيمين يحتمل إيه؟ أنه سمع منه ويحتمل أنه إيه؟ لم, يسمع. لم يسمع يعني قرأ في كتاب مثلا أو نقل له أحد الناس هذه الفتوى ونحو ذلك اما اذا قال سمعت الشيخ ابن عسيمين او اخبرني الشيخ ابن عسيمين او حدثني هذه لا تحتمل الا الا السماع واضح فالراوي المرسل اذا اراد ان يرسل يقول قال او عن يعني الاعمش الذي راى انسا أن يصلي ولم يسمع منه اذا اراد ان يحدث عن انس يقول ماذا يقول عن انس او قال انس لا يقول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 من طريق عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن عقبة ابن عامر عقبة صحابي رضي الله عنه مرفوعا رحم الله حارس الحرس فهذا الحديث اسناده ضعيف لأن فيه انقطاعا فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف فعمر ابن عبد العزيز رحمه الله يعني لم يسمع من عقبة شيئا فهذا مثال للمرسل الخفي نعم. <تصفيق> <هم؟ تصفيق> نعم نعم خليك نعم نعم هو المرسل الخفي مشان الكلمات لم يعني هو عاصره ولم يسمع منه سواء اقراؤه اولا او لا انه عاصره لكن لم يسمع منه اذا عاصره ولم يسمع منه فهذا هو المرسل الخفي لابد من قيد المعاصره بما يعرف الارسال الخفي يعرف الارسال الخفي احد الجمهور الثلاث وهي اولا نص بعض الائمه على ان هذا الروي كان يلتقى من حدا عن أو لم يسمع عنه طلهم. ثانياً إخباره عن رجليه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع عنه شيئا ثالثا مجيء الحديث الموجه آخر فيه زيادة شرسة بين هذا الروي وبين من رواه. وهذا الأمر الثالث فيه, فيه خلاف في خلاف بين الروايات. النوع يقول النوع الذي في متصف الاساليب. نعم يقول المؤلف بما يعرف الإرسال الخفي. كيف نعرف أن هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه لأن المعاصرة مظنة السماع يعني الانسان إذا عاصر يعني شيخا لابد أن يكون سمع منه لكن كيف عرف العلماء أو كيف نعرف أن هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه هناك طرق ثلاثة لمعرفة الانقطاع الطريق الأول أو الأمر الأول أن ينص إمام من أئمة النقاد على أن فلانا لم يسمع من هذا الشيء يبقى نص إمام مطلع من أئمة النقد من النقاد الجهابدة ينص أن فلانا لم يسمع من هذا الشيء يبقى هذا هو الطريق الأول لمعرفة الإرسال الخفي أن ينص إمام من أئمة الحديث على أن فلانا لم يسمع من هذا الشيخ ولله الحمد علماؤنا رحمهم الله وجعل الجنة مسواهم تركوا لنا كتبا كثيرة في هذا الباب يعني هناك كتب مؤلفة في المراسيل يعني هذا الفن والقطاع يعرف بكتب المراسيل من هذه الكتب كتاب المراسيل لابن أبي حاتم مجلد كتاب اسمه المراسيل لابن أبي حاتم الكتاب كله مملوء بفلان لم يسمع من فلان فلان لم يسمع من فلان فلان لم يسمع من فلان كتاب مجلد ضخم يعني مملوء بفلان لم يسمع من فلان سألته أبي هل سمع فلان من فلان قال لم يسمع فهناك كتب الحمد لله اعتنت بالمراسيل كذلك كتاب جامع التحصيل للعلائي جامع التحصيل للعلائي هناك كتاب آخر يسمى تحفة التحصيل في ذكر روات المراسيل فإذا أردت أن تعرف هل هذا الراوي سمع من هذا الشيخ أم لا لابد بد أن تذهب إلى هذه الكتب الثلاث كتاب المراسيل لابن أبي حاتم كتاب جامع التحصيل للعلاء كتاب تحفة التحصيل لابي زرعة العراقي. فتجد مثلا في هذه الكتب العلماء رحمهم الله ينصون على أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منهم فإذا تحكم على هذا الإسناد بأنه إيه؟ منقطع كذلك مثلا تجد العلماء يقولون قتادة لم يسمع من معاذ قتادة لم يسمع من معاذ فهذه الكتب تعنى بذكر المراسيل فلان لم يسمع من فلان فلان سمع من فلان أربعة أحاديث فقط وينصون على ذلك طيب الأمر الثاني الذي يعرف به الانقطاع أو الإرسال إخبار الراوي عن نفسه, إخبار الراوي عن نفسه أنه لم يسمع من هذا الشيخ شيئاً إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا فهناك راون اسمه حجاج ابن أرطاء حجاج ابن أرطاء حجاج هذا كان يحدث كثيرا عن الزهري حجاج هذا كان يحدث كثيرا عن الزهري يقول قال الزهري عن الزهري ثم قال لأحد تلامذة الزهري صف لي الزهري فإني لم أره قال له إيه صف لي الزهري فإني لم أره هو الحجاج هذا يحدث كثيرا عن الزهري قال الزهري عن الزهري ثم قال لأحد تلامذة الزهري صف لي الزهري فإني لم إيه أره فدي قرينة على إيه على أن حجاجا لم يسمع من الزهري شيئا واضح فقال له صف لي الزهري فإني لم أره فهذا أيضا من طرق معرفة الإرسال الخفي الطريقة الثالثة مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه يعني مثلا الحجاج ابن أرطاه يروي عن الزهري واضح؟ ولا نعرف هل سمع حجاج من الزهري أم لا ثم بعد ذلك يأتي في بعض الأسانيد واسطة بين حجاج وبين الزهري فقد تكون هذه الواسطة قرينة على أن حجاج ابن أرطاه لم يسمع من الزهري شيئا واضح؟ يعني حجاج مثلا يروي عن الزهري حجاج عن الزهري بس ليس لا يكون حدثني أو أخبرا ثم بعد ذلك يأتي إسناد آخر فيه حجاج ابن أرطاه عن معمر عن الزهري فنستدل بوجود الواسطة اللي هي معمر بين حجاج وبين الزهري على أن حجاج ابن أرتا لم يسمع من الزهري شيئا واضح واضح حاجة معه؟ نعم. ما أقولك يعني قد تكون قارنة يعني هي ليست يعني ليست متمحضة لذلك قد يعني نستفيد منها أن حجاج ابن أرتا لم يسمع من الزهري شيئا نعم. حبه هو ضعيف لأنه نمر من قدر فإذا ظهر الطعوم فحبه حب من قدر أشهر المصنفات في المصنفات فيه كتاب التفصيل المهم الراسيد الخطيب بغدادي نعم يبقى الخلاص الآن المرسل الخفي من قسم الـ الضعيف ليه لأنه فقد شرطا من شرط الاتصال يبقى المعلق حديث المعلق، حديث المعذل، والحديث المدلس، والحديث المرسل الخفي، كل هذه أقسام من قسم الضعيف لأنها فقدت إيه شرط الاتصال واضح؟ فالمرسل الخفي أيضا ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الصحة ألا وهو شرطه الاتصال. نعم. في سؤال يا أخو في المرسل الخفي؟ نعم. ملحقات الحديث المنقطع، المعانع. المعانع والمؤن التمهيد لقد انتهت أنواع المعطولة الست التي سأوضح ترديها لقيها صوت من الأسنان لكن لما كان المعانع والمؤن مختلفا فيهما والمؤنن والمؤنن فيه. فيهما هي المؤنن صح بس اللي عندك هنا المؤنن هي المؤنن صح بس اللي عندك هنا إيه المؤنن من نوع المقضية المتصل كذا وقيته الحقه حقه ما من انواع بسبب سقط في نعم احنا قلنا ان سبب رد الحديث كام سببان اما ايه واما ايه اما سقط من الاسناد واما طعن في الراوي فالمؤلف رحمه الله انتهى من انواع السقط من الاسناد واضح هم هو قال 6 طب نعد كده المعلق المعضل المنقطع المرسل الخفي تدليس المرسل، المرسل. لبا كده إيه ستة تمام فثم ذكر نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث النوع الأول هو الحديث المعن عن حديث إيه المعن عن هو مشتق من كلمة إيه عن والحديث المؤنن مشتق من كلمة إيه أن فلانا قال كذا. يبقى العلماء رحمه الله اشتقوا من كلمه عن الحديث المعنعن ومن كلمه ان فلانا قال الحديث الايه المؤنن ويقال له المؤنن الايه المؤنن أن, ان ان ان هذا معنى المؤنن واضح فاذا قال الراوي عن فلان هذا يسمى حديثه بالمعنعن قال عن عن عن, عن, عن واذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا يسمى الحديث الايه المؤنن او المؤنن واضح الان المؤلف رحمه الله يبحث هل المعنعن من قسم المنقطع ولا من قسم الايه المتصل يعني هل المعنن يعد حديثا منقطعا او يعد حديثا متصلا سننظر ان شاء الله نعم تعريف المعنن يُهْدَمْ المعنعنُ اسم فحول لِنْ عن عَنْ بمعنى قول عن عَنْ الصلاحة قول الراوي فلان عن فلان نعم يبقى الحديث المعنعن إذا قلت لك عرف الحديث المعنعن تقول هو قول الراوي فلان عن فلان يعني مثلا الأعمش عن أنس حجاج بن أرطا عن أنس هذا يسمى إيه الحديث المعنعن nou ja, no. in het verleden van de zonnesten van de zonnesten van de zonnesten van de zonnesten van de zonnesten van over, zonnesten van de zonnesten van de zonnesten van de de zonnesten van de de ذكر المؤلف حفظه الله مثالا للحديث المعنعن وهو ما رواه ابن ماجه يعني في السنن قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال ايه حدثنا هل يسمى هذا حديثا معنعنا لا لماذا قال حدثنا ثم قال سنه يعني حدثنا معاويه بن هشام هذا ايضا ايه لا يسمى معنعنا قال حدثنا سفيان لا يسمى ايه معن عن عن اسامه بن زيد هذا هل يسمى ايه المعن عن لانه قال عن عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة يبقى يبقى من اول اسامه او من اول سفيان عن اسامه عن عثمان عن عروه عن عائشه هذا يسمى بالحديث الايه المعن عن لان الراوي قال عن فلان عن فلان عن فلان واضح نعم هل هو من المتصل أم من المقطع؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول قيل إنه من قطع حتى يتبين التصالح وهذا القول غير غير معتم. والقول الصحيح الذي عليه العلم وقالوا جميعهم أصحاب الحديث والفرق والنصوص. الدوم المتصل بشروط واتفوا على شرطين منها واختلفوا في استنادها علىهما. أما الشرطان الذي اتفقوا على انه لا بد منهما ومذهب المسلمة في بهما فهما اولا ألا يكون المعانع المعارض المعارض ملغزا ثانيا الا يمكن لقاء بعضهم بعدهم ان يمكن بعضه بعضه. أي لقاء بمنع على عنهم واما الشروط التي الشروط في اشتراطهما في اجترافها زيادة, زيادة على الشرطان السابقين فهي اولا تموت اللقاء ثانيا طول السحبة ثالثا معرفته باللواية العام نعم نكتب يا إخوة بقى الخلاصة نكتب إن شاء الله الاسناد المعنعن يحكم له بالاتصال بثلاثه شروط للخلاصة الخلاصة الآن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال بثلاثه شروط الاسناد المعن يحكم له بالاتصال بثلاثه شروط الشرط الاول ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ ثاني الاسناد المعن يحكم له بالاتصال بثلاثه شروط الشرط الأول ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ اثنين أن يكون التلميذ بريئا من التدليس أن يكون التلميذ بريئا من التدليس أن يكون التلميذ بريئا من التدليس ثلاثة ألا, ألا يقوم دليل على عدم السماع ألا يقوم دليل على عدم السماع ثاني الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال بثلاثه شروط الشرط الأول ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ الثاني أن يكون التلميذ بريئا من التدليس الشرط الثالث ألا يقوم دليل على عدم السماع كتبنا يا إخوة ألا يقوم دليل على عدم السماع واضح فإذا عن عن الراوي عن شيخ قد عصره ولكن لا لم نعلم هل سمع منه أم لا قابلنا هذه عن عنه بثلاثة شروط واضح الشرط الأول ثبوت اللقاء بين التلميذ وبين الشيخ لابد أن يثبت الإيه اللقاء يعني هذا التلميذ التقى بهذا الشيخ واضح؟ يبقى أول حاجة هيه اللقاء ثبوت اللقاء الأمر الثاني أن يكون الراوي بريئا من التدليس أن يكون التلميذ بريئا من التدليس طيب لماذا اشترتنا هذا الشرط يا إخوة؟ لماذا اشترتنا في الحديث المعنعا أن يكون الراوي بريئا من التدليس؟ فضلا أحسنت لأنه هناك احتمال أنه لقي هذا الشيخ وسمع منه لكنه لم يسمع منه إيه هذا الحديث لأنه عن عن وإحنا قلنا في المدلس لابد لكي نقبل حديثه وأن إيه أن يصرح بالسماع يعني المدلس لكي نقبل حديثه لابد أن يصرح إيه بالسماع فإذا قال الراوي عن فهناك احتمال أنه إيه دلس هذا الحديث هو لقي الشيخ لكنه ايه يحتمل أنه دلس هذا الحديث ولم يسمعه منه لذلك اشترطنا أن يكون الروع ايه بريئا من التدليس أن يكون التلميذ بريئا من التدليس واضح الشرط الثالث ألا يقوم دليل على عدم السماع ألا يقوم دليل على عدم السماع واضح طيب يعني مثلا الأعمش عن أنس الأعمش عن ايه؟ أنس الأعمش لقي أنسا ولا لأ؟ لقى؟, لقي أنسا صح؟ يبقى ثبت الشرط الأول اللي هو اللقاء طيب الأعمش هل هو مدلس أو لا؟ مدلس لكن يعني ايه؟ تدليس الأعمش لا يضر لأن تدليسه كان ايه؟ كان نادرا يعني الاعمش كان يعني يدلس لكن كان يدلس تدليسا نادرا لذلك لا يؤثر تدليسه في الحديث ابن ابن ابن كان لا يدلس إلا عن استقاد هنا نعم فالاعمش رحمه الله يبقى تدليسه وعدمه سواء يبشرت الشرط الأول الأعمش لقي أناسا وإن لا طيب الأعمش هل يؤثر تدليسه في الحديث لا يؤثر يبقى الشرط الثاني يعني يكون الروي بريا من التدليس الشرط الثالث اللي هو أيها إخوة أَلَّ يقوم دليل على عدم السماع السؤال الآن هل قام دليل على عدم السماع أو لم يقوم قام دليل هنا يعني الأعمش لقي أناسا الشرط الأول توفر الشرط الثاني الأعمش بريء من التدليس، لكن قام دليل على عدم سماع الأعمش من أنس، وهو نص العلماء على أن الأعمش لم يسمع من أنس. واضح؟ لذلك اشترطنا الشرط الثالث ألا يقوم دليل على عدم السماع. يبقى الأعمش توفر فيه الشرط الأول اللي هو اللقاء لقي أنس ورأوه يصلي، وتوفر فيه الشرط الثاني وهو عدم التدليس. لكن هل توفر فيه شرط الثالث؟ لا. ليه؟ لان العلماء نصوا على ان الاعمش لم يسمع من انس. لذلك العلماء قالوا الا يقوم دليل على عدم السماع وهنا قام دليل على عدم السماع الا وهو نص العلماء على ان الاعمش راى انسا ولم يسمع منه. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى لذلك لابد الا يقوم دليل على عدم السماع. الا يقوم دليل على عدم السماع طيب يبقى الإسناد المعنع يقبل بثلاثة ايه شروط الشرط الأول ثبوت اللقاء الشرط الثاني أن يكون التلميذ بريئا من التدليس الشرط الثالث الا يكون دليل على عدم السماع وعرفنا لماذا اشترطنا الشرط الثالث قد يثبت اللقاء قد يثبت عدم التدليس لكن يقوم دليل على عدم السماع كما قال العلماء الاعمش رأء أنسا ولم يسمع منه واضح؟ طيب في سؤال يا إخوة ال أي تاني واضح؟ طيب استكوت علامة الرضا أليس في الماضي أوسامة بن لا مش أوسامة بن زيد الصحابي لا ده لا تعرف إذا إنه هو متأخر في الطبقة يعني طبقة أوسامة هذا غير طبقة إيه أوسامة هذا واضح؟ فأوسامة هذا غير أوسامة بن زيد الصحابي بن الصحابي الاختلاف الايه الطبقات. الطبقات نعم واضح يا اخوه طيب اللي مش هم يرفع عيده. طيب الحمد لله يبقى كده انتهينا من حديث الايه المعاناه انتهينا من الحديث المعاناه يقوم على عدم اه لكن مش لازم يكون دليل على على لا ما اللقاء هو اللقاء معناه انه هو فعدم السماعه nou, want als het licht in de hemel, maar als de geleerden zeggen dat iemand iets heeft gezien, en we niet hebben dat niet. Wat is het? Wat is het? is het? Wat is het? is het? Wat is het? is het? Wat is het? is het? Wat is is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? is het? Apsen. Allee komt. Allee Man jaz, ik lerna schroet maar een tussentijd. Amel pijn. Tegen. Tegen. Apsen. Allee komt. Allee komt. Allee komt. لغة اسم القولي من أن أنان من أنان بمعنى قال أن أن الصلاحة هو قول الروي ان فلان أن فلانا قال نعم هذا هو الحديث اللي المؤنن أو المؤن أن يقول التلميذ عن الشيخ أن فلانا قال أن بالتشديد مش بالتخفيف أن فلانا قال كما مثلا لو قال مثلا الحسن البصري ان أبا هريره رضي الله عنه قال كذا فاذا قال ان هذا ايه يسمى بالحديث المؤنن او المؤنن نعم ابو المؤنن قال احمد وجماعه هو منقطع حتى يؤنى التصرف فهذا القول غير معترف فقال الجمهور ان كان ومطلقه محبول ومطلقه محبول على الاتصال والسماع بشروط متقدمة أي أن المؤنن أو المؤنن كالمعانع في الحكم وبالشروط نفسها المذكورة في نوع المؤن المعانع نعم يعني حكم المؤنن كحكم المعانع يقبل بشروط الثلاثة التي ذكرناها من قبل حديث المؤنن أو المؤنن يقبل بشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله سبب اللقاء ان يكون التلميذ بريئا من التدليس الا يقوم دليل على عدم السماع واضح يا اخوه ندخل الان الى السبب الثاني من اسباب رد الحديث وهو الايه الطعن في الراوي الطعن في الايه في الراوي أتفن إن شاء الله في السنة إن شاء الله في الثانية أو الثالث أنا أخدأ أصدق المراض بالتعني في الراوي المراد بالطعن في الراوي جرحوه باللساس والتكلم فيه من ناحية عداداته وليه أو من ناحية ضبطه وحفظه نعم السبب الثاني يا إخوة من أسباب رد الحديث هو الإيه؟ الطعن في الراوي لأن الراوي هو الذي نقل الينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الراوي يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهذا الراوي هو الذي نقل الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء رحمهم الله اشترطوا لقبول هذا الراوي شروطا يعني كما قال علي بن المدينه رحمه الله الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فكان العلماء رحمهم الله يقبلون الأحاديث الصحيحة من الرواه الثقات فقط أما إذا كان الراوي يعني ضعيفا أو كان فاسقا لا يقبل حديثه ولا كرامة فلكي يقبل حديث الراوي لابد أن يكون ثقة عدلا ضابطا واضح لابد أن يكون إيه؟ ثقة عدلا ضابطا فإذا كان الراوي ليس بثقة ولا بضابط فالعلماء يردون حديث هذا الراوي ولا يقبلونه حتى تتوفر فيه العدالة والضبط فالطعن في الراوي الطعن في الراوي اللي هو يسمى عند العلماء بالجرح الجرح وهناك الايه التعديل الجرح والتعديل الجرح هو وصف الراوي وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه يعني عندما يقال في الراوي مثلا فلان كذاب فلان دجال فلان مغفل فلان سيء الحفظ فلان ضعيف فلان مطروق فلان دجال من الدجاجلة هذا يسمى عند العلماء بالايه بالجرح يسمى عند العلماء بالجرح وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه عندما اصف الراوي بانه كذاب ثمره ذلك ان حديثه ايه غير مقبول فوصف الراوي بما يقتضي رد حديثه يسمى عند العلماء بالجرح مقابل الجرح اللي هو الايه التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثي كما لو قلنا مثلا فلان ثقة فلان من أثبة الناس فلان بخن بخن فلان سبت فلان صدوق فلان إمام فلان حافظ من الحفاظ كل هذه العبارات تسمى عند العلماء بعبارات التعديل واضح فالطعن في الراوي اللي هو الجرح إما أن يتجه إلى الديانة وإما أن يتجه إلى الضبط ولا ثالث لهما يبقى الطعن في الراوي إما أن يتجه إلى إيه إلى الديانة اللي بنسميها العدالة أو يتجه إلى الضبط يعني الحفظ فإذا كان الراوي من أحفظ أهل الأرض لكنه فاسقا لكنه فاسق فلا يقبل إيه حديث ولا كرامة طب إذا كان دينا صالحا لكنه لا يحفظ أيضا لا يقبل إيه حديث حتى يكتمع فيه الشرطان العدالة والضبط. عرفتم يا أخو الآن يبقى الطعن في الراوي يتجه إلى إيه؟ إلى العدالة، هي الديانة وإلى الإيه وإلى الضبط. لابد أن يكون دينا وأن يكون حافظا لحديثه نعم. في عشرة منها تتعلق وخمسة منها تتعلق بالضبط. المراد بالعدالة هي الإيه؟ الديانة. الديان. يعني. يعني هذا الراوي لا يرتكب عملا أو لا يقول قولا يفسق به كما لو كان مثلا والعياذ بالله يشرب الخمر فإذا كان هذا الراوي يشرب الخمر فهذا قطح في عدالة الراوي كذلك أيضا الغيبة والنميمة وكذلك مثلا إذا كان والعياذ بالله يفعل الموبقات أو يرتكب الكبائر هذا الراوي لا يقبل حديثه ولا كرامة كذلك من أسباب الطعن منها أسباب تتعلق بالضبط اللي هو الحفظ يعني المراد بالضبط هو الحفظ والإتقان يبقى الطعون عشرة تلك عشرة كاملة خمسة منهن تتعلق بالعدالة يعني الديانة وخمسة تتعلق بالضبط اللي هو الحفظ يبقى لو قلت لك مثلا كم الطعون التي تتجه إلى الراوي؟ تقول عشرة خمسة منها تتعلق بالعدالة يعني الديانة وخمسة تتعلق بالإيه؟ بالضبط والحفظ نعم أولاً تتعلق بالطعون في العدالة أولاً الكذب التهمة بالكذب الفلسكس البدعة الجهالة أي جهالة نعم يبقى هذه الطعون الخمسة تتعلق بالعدالة الكذاب فلان كذاب يقال مثلاً رماء فلان كذاب هو الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فهذا الطعن يتجه للعدالة الأمر الثاني التهمة بالكذب نحن نسميه التهمة لا هي التهمة فتح الها التهمة بالكذب طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب يعني العلماء رحمهم الله طردا يقولون في الراوي فلان كذاب مضطره ان يكون فلان متهم بالكذب لا ما ظنش حد يعرف يعني هو ممكن كذاب وممكن طيب من هو اللي كذاب وفع الكذاب هو هو كذاب ممكن يكون كذاب وممكن مش كذاب من متهم ماشي انت قربت يعني نعم الراوي اللي الراوي ح اسمه خالف التاو والسنه واللي قبليش خط واللي بعديش خط هيكون الشك فيه احسنت طيب تمام الكذاب اللي هو ثبت فعلا احسنت ثبت كذبه تمام بالكذب اللي هو يعني وقع اوقع نفسه في في موضع الكذاب اللي وقع يعني لم يثبت ايه لم يثبت كذب احسنت ما شاء الله انتم بيتهم محدثين يا اتفضل الكذاب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ال ليس كذب الكذب لم طب كاتب على مين صح يقول كذب على مين على الناس صح كذب على الناس تمام حد عنده اجابه اخرى يا طيب صحيح الاجابه كلها صحيح يعني يبقى الكذاب عندما يقول العلماء فلان كذاب يعني ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان متهم بالكذب هذا الراوي المتهم بالكذب هذا يكون متهما بالكذب بسبب أمرين الأمر الأول أن يروي هذا الراوي هذا الراوي حديثا مخالفا للقرآن ان يروي هذا الراوي حديثا مخالفا للقران وما قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات يبقى التهمه تحوم حول من تحوم حول هذا الراوي يعني هذا الراوي المتهم بالكذب اخوه روى حديثا وهذا الحديث مخالف للقرآن الكريم والرواه قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات فالعلماء يقولون فلان هذا متهم بالكذب يعني التهمة تحوم حول هذا الراوي يعني هو ربما هو الذي تولى كبر هذا الأمر واضح لكن هو يعني لا يعرف عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك العلماء لا يجزمون بأنه كذاب، يكون فلان إيه متهم بالكذب كما مثلا لو هناك مثلا ناس يعني معروفون مثلا في منطقة ورجل مجهول لا يعرف ثم حدثت سرقة في هذا المكان. التهمة تحوم حول من حول المجهول الذي لا يعرف، لأن يعني بقية الناس إيه معروفون وثقات فيسمى هذا فلان هو المتهم بالإيه بالسرقة. لا نستطيع أن نجزم أنه الذي سرق هذا الأمر لا متهم بالسرقة، لي لأننا لا نعرف عنه هل هو يعني سارق أو لا. كذلك هذا الراوي لا نعرف عنه شيئا. لكن روى حديثا خالف القرآن الكريم وما قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات فيقولون فلان متهم بالكذب ده الأمر الأول الأمر الثاني الراوي الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الراوي الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون في هذا الراوي فلان متهم بالكذب لأنه إيه يكذب في حديث الإيه الناس واضح هذا الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب حتى إذا وجدت العلماء يكون فلان متهم بالكذب عرفت ماذا يقصدون واضح نعم الأمر الثالث من أسباب الطعن في الراوي الفسق والفسق قد يكون بالقول وقد يكون بالإيه بالفعل قد يكون بالاعتقاد يعني قد يرتكب الإنسان فعلا ولياز بالله يصير به فاسقا كما لو شرب الخمر يعني او قول كما لو اغتاب احدا او نم وليز بالله كذلك اذا اعتقد اعتقادا خالف فيه الكتاب والسنه ايضا يصير إيه فاسقا فالفسق يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد الطعن الرابع اللي هو البدعة البدعة طبعا احنا ذكرناها في الفسق لكن العلماء يعني ينصون على البدعة لعظم جرمها فيقولون البدعة البدعة فسق لكن بلا بالاعتقاد العمر الخامس من أسباب الطعن في الراوي الجهالة, الجهالة يعني هذا الراوي لا يعرف بجرح ولا بتعديل يعني لم يوسقه أحد ولم يجرحه أحد فيقولون فلان مجهول يعني لا يعرف بجرح ولا بتعديل نعم أنا الذي تتعلم الطاعة هي فحش الغلط سوء الحفظ الغفلة كثرة الأوهام وخلف الإتقان نعم يبقى هذه الطعون تتعلق بالحفظ والإتقان فلان فاحش الغلط فاحش الغلط أو سوء الحفظ أو الغفلة فلان مغفل أو كثرة الأوهام يعني يهم كثيرا يخطئ كثيرا أو مخالفة الثقاط هذا الرؤى يخالف الثقاط فهذا يعني بسبب سوء الحفظ نعم وسألقوا أكبر الحديث المرضوح بكل سبب من هذه التسبب حالة تمام مبتدئة بالسابق الشد طعنة والكادم أولا الموضوع. اذا كان سهم الطعن هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع تعريفه لغه واسم الخول من وضع الشيخ اي خطاه سمي بذلك لانحطاه لقمه الصلاح هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> نعم يبقى الحديث الاول او القسم الاول الحديث الموضوع هو شر الحديث الضعيف والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الراوي الذي تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثه بالموضوع بل حديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خطبته <تبتوا> هو شكر الحديث الضعيف وأخبهما وبعض العلماء يعدوه باسم مستقل وليس نوع سكواء الحديث الطعيفة نعم حكم روايته أجمع الولايات على أنه لا تحل روايته لأحد العلماء أهلاهم علم حلو في أي معنى كان إلا مع بيانا وضعين بحديث مثل حديث مسلم من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو فرأحل كذبين نعم يعني عندما نروي الحديث الموضوع لابد أن نبين للناس أنه موضوع لابد مع بيان أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نبين حكم الحديث للناس نعم طرق الوضاعين في السلامة الحديث الوضاعين في السلامة الحديث طريقها الطريق الأول إما أن ينشئ الوضاع الكلام من حديث ثم رضع له سنالا وقالوه نعم يعني هذا يعني طرق الوضاعون لهم طرق كثيرة في وضع الحديث إما أن ينشئ الوضاع كلاما من تلقاء نفسه كما يعني فعل بعض الأحناف Uno, de grote was Deze is een steden van de steden van de steden van de steden de de steden van ما يعني فالوضع إما أن ينشئ كلاما من عند نفسه ثم يضع له إسنادا ويسوق هذا الكلام من عند نفسه كما يعني وضع بعض الأحناف يعني حديثا في الإمام الشافعي رحمه الله سيأتي على الناس يعني عالم يقال له محمد ابن إدريس هو أشد على الناس من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي أبو حنيفة سراج أمتي، فهو الذي وضع هذا الكلام من تلقاء نفسه، ثم ساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما فعل بعض الناس عندما علم أن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أم لا؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني هو الذي وضع هذا المتن وركب له إسنادا من عند نفسه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الطريق الثاني وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أوليه وضع له إسنادا نعم وإما أن يأخذ يعني هذا الوضع كلاما لبعض الحكماء كالحسن البصري مثلا أو مالك بن دينار او هؤلاء الزهاد ويعني يركب له اسنادا ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ياخذ كلاما للحسن البصري او كلام لبعض الزهاد والصالحين ويركب له اسنادا وينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كيف يعرف الحديث الموضوع يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في اسمائيل بامور منها هو القرآن المواجه المواجه كتر ابي ابي نوح بن لابي مريم لانه وضع حديثا فضل صور القران صوره صوت لدى نعم وكما يقولون الاقرار ايه سيد الادله يعني هذا الراوي الذي يسمى بنوح بن ابي مريم فالذي جمع كل شيء الا الصدق يعني هو الذي اقر بانه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث في فضائل القرآن فلما يعني عُتب في ذلك قال يعني أردت أن أرغب الناس في القرآن أنا لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد الناس يعني انصرفوا عن القرآن الكريم أراد أن يضع أحاديث كي يرغب الناس في القرآن فوضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة فعندما عُتب في ذلك قال أنا لم أكذب على رسول الله ولكني كذبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثانيا لما يتمزل مزلة إقراره كأن يحدث عن شريف فيسأل عن مولده هو فيذكر تجلفة تكون مفات ذلك الشريف قبل مولده هو ولا يرارف <تصفيق> ذلك أو ما يتنزل منزلة الإقرار يعني بعض الرواه كان كذابا لكن يعني لم يستطع أن, يعني أن يكذب فكان يحدث عن بعض المشايخ فلما سئل متى سمعت من هذا الشيخ فقال له سمعت منه سنة كذا وكذا فقال له الشيخ قد توفي قبل ذلك بعشر سنين يعني هو يحدث بعد وفاة الشيخ يعني بعشر سنين واضح فعندما ذكر له متى سمعت من هذا الشيخ قال سمعت مثلا سنة ثلاثمائة من الشيخ واضح فعندما يعني سئل عن التاريخ الذي سمع منه أخبر بتاريخ وكان الشيخ قد توفي قبل أن يسمع منه فبان بذلك أنه يكذب على هذا الشيخ فهذا يتنزل منزلة الإيه؟ الإقرار وكما فعل حجاج بن أرطاء لما قال للزهري لما قال لاحد تلامذه الزهري صف لي الزهري فاني لم اره هذا ايضا يتنزل ايه منزله الاقرار نعم ثالثا يقول الراوي, أن الراوي والحديث الراوي أهل أهل أهل. نعم هذه قرينه على كذب هذا الراوي وان هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الراوي مثلا رافضيا والحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بدعه الرفض او ان يكون هذا الراوي خارجيا ويروي حديث يؤيد بدعه الخوارج او يكون مرجئا ويروي حديثا يؤيد بدعه الارجاء ونحو ذلك فهذه قرينه على على كذب هذا الراوي اذا كان يعني مبتدعا وروى حديثا يقوي به بدعته واضح يقوي به بدعتهم فهذه قرينة على أن هذا الراوي هو الذي اختلق هذا الحديث واخترع هذا الحديث ونسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم رابعا أو قرينة في المروي مثل قول مثل كون الحديث لقيكا رابع أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن نعم هذه قراء على وضع الحديث كون الحديث ركيك يعني اللفظ يعني لا يظهر عليه نور النبوه ولا تظهر عليه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم او كون هذا الحديث يعني مخالفا للحس والمشاهده او مخالفا لصريح القران كما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عليكم بالعدس فانه مبارك يرقق القلب ويكسر الدمعه قدس على لسان سبعين نبيا يعني هذا الحديث تظهر عليه علامات الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكسر الدمعة بالعكس <تصفيق> قدس على لسان سبعين نبيا والله ولا قدس على لسان نبي واحد فهذا يعني يظهر عليه إيه؟ أنه يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال بعضهم يعني بعض الوضعين وضع حديثا على رسول الله قال عليكم بالهريسه فانها تشد الظهر عليكم بالهريسة فأنها إيه؟ تشد الظهر فهذه الاحاديث عليها يعني أمارات الوضع يعني ليس عليها نور النجوم نعم نعم قول ايه مال لا ما في الردى الصالحين لا لا ليس موجودا في الردى الصالحين يا شيخ يعني كان الذي وضعه ربما كان ابي الهريسه يعني ممكن في الطب انه ماشي اما في الردى الصالحين لا هو ذكر ابن القيم له كتاب جميل جدا في احاديث الموضوع المنار المنيف ذكر هذه الاحاديث الموضوع المنار المنيف لابن القيم رحمه الله ذكر يعني علامات الوضع هو كتاب يعني قيم وكتاب ضخم ذكر فيه أصول الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إخوة إن شاء الله إحنا هنقرأ الـ الـ المتبقي ده مش هنشرح لأن الكلام كله يعني كلام يعني واضح فينتبه للقراءة فقط ولا أقرأ أنا دواعي الوضع وأصناف الوضاعين. لوضع الحديث دواع كثيرة تدعو الوضاع لوضع فمن أبرزها ما يلي التقرب إلى الله تعالى كذا زعموا وكذبوا رب الكعب وذلك الوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح وهم شر الوضعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم ومن هؤلاء ميسر بن عبد ربه؟ فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسر من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس في القرآن الأمر الثاني من أسباب الوضع الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر. فطبعا هذا الذي وضعوه وضعه رافضي شيعي من الأسباب ايضا الطعن في الإسلام وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة والزندق هو المنافق بلغة, بلغة العرب لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا فعمدوا إلى هذا الطريق القبيث فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصدوف في الزندقة فقد روى عن حميد عن آس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله هذا كفر لعزو الله إلا أن يشاء الله بمعنى أن فيه إيه؟ نبي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بيان جهابذة الحديث أمر هذا الأحاديث ولله الحمد والمن أربعة التزلف إلى الحكام أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الحراف مثل قصة غياس بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي والخليفة العباس هنا دخل عليه وهو يلعب بالحمام يعني هذا الكذاب الأشر دخل على الخليفة المهدي ويلعب يلعب بالحمام فساق بالسندي على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبقة إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح طبعا الحديث إلى كلمة حافر صحيح لا سبق فتح الباء اللي هو الجوع الذي يعطي ل الذي يسبق فالحديث صحيح إلى لا سبقة إلا في نصل أو خف أو حافر هذا الوضع الأشر زاد كلمة إيه؟ جناح اللي هو الحمام يعني فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك وطرد هذا الوضع المتزلف وعمله بعكس قصده التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يكتسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصاص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائني ستة قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقل فيقلبون سند الحديث ليستغرب، فيرغب في سماعه منهم كابن أبي، فيرغب في سماعه منهم كابن أبي دحية وحماد النصيب. يعني يأتي بالأحاديث المستغربة حتى يجزي بالإه الناس. هؤلاء هم القصاص. يعني يأتي بأحاديث يعني ليست معروفة ولا مشهورة. كي يعني يحدث بها الناس مذهب الكرامية في وضع الحديث زعمت فرقة بن المبتدعة ثم بالكرامية جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترغيب فقط واستدلوا على ذلك بمروية في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جمله ليضل الناس ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث وقال بعضهم نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه وهذا استدلال في غاية السخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضح الحديث خطا بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوع في تفاسرهم لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوع في تفاسرهم من غير بيان وضعها لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ومن هؤلاء المفسرين السعلب السعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني يعني هؤلاء يعني أكثر من ذكر الأحاديث الموضوعة في تفاسير أشهر المصنفات في الحديث الموضوع كتاب الموضوعات لابن الجوزي ومن أقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متسائل في الحكم الحديث بالوضع إذا انتقدوا العلماء وتعقبوا الآلي المصنوع في الأحاديث الموضوعة للسيوطي وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعه لابن عراق الكناني هو كتاب حافل مهذب مفيد واضح إخوة فأهدين الأشياء يعني من باب القراءة فقط لأنها سهلة ونقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد